نالا فوزا في الدارين بفضل ربك يا قاهر الكون ربي سعلناك الفوز في الدارين بفضل ربك يا قاهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين أما بعد درسة النتاء جهفو وثاني الرابر أنه آية ستما الرأي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خريفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نتبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أكنجل ربك سيناء وماء نبي الله آدم أبا علمنا ما ربنا نحبك وده أكدره وما سميته في دج قاتل وقالتشم إسان ربنا نقجل علمنا ما رب إساني ترك دولته أكاكب ربنا الآن أبا إساني آدم بي رأكاو سيناء إساء نحبك وده وإذ قال ربك دبت لهمي يا نبي محمد ويتربينك جدي للملائكة ملائكاتان ويتجدي إني جاعل أني بدادا يوكان قومادا في الأرض تشيكي الستي خليفة فكبواء فكبواء بدادا جدي ويتربينك ملائكاتان ذبته قالوا ملائكان سنجدان اتجعل فيها يا ربي كان ندكيتنا كيستي غوتا من يفسد فيها نما دتيك يستي بديد لغو ويسفك كدنگلاز اديما ائغا ونحن نثبه بحمدك حالا نتي فارسا في كل, كل السنون ونقدس لك فر ان الراحه لتي سيقدسنون قال ربني نجره إني أعلم ما لا تعلمون أني نبيك يا ملايكاتي واتفهم بين يجران دوبا جيكي ربّي كينا كوني مري ملايكات الفيدون إساكوني إساني مريكو عدوه انتهين وان حجتو هدو إساني تهمورا ملايكات جيكون وما ربّي كينا اومي قلبي إسانت ركبي أقسم فحمي إساني إساني فكيني أقسم إسان رب قبرني رب كين نأومي ملايكان كوني بفا ققاريت ججي رموني دندهان بفا إلمانا مات هنا بفا بباريدة ججي رموني دندهان ربنا الآن إساني فكيني وجي قرد دادا وجي قرآن كيستي وصفة مفاكين يب حلق نيقيا تسبيح قدوفا أجاج ربي أدو هندين فلأتني هجيرا والتوفا يسبحون الليل والنهار لا يفترون كحفوراً بافاً لها الكنيقية ربي ألاني تسبيه قداً ربي ألاني سجودا قداً ويفعلون ما يؤمرون وانتي أجاج جمن قوتو أكرب جدت قوتاً كنفاء ملايكان كإردت أمماني أماس ملايكان نرى نما ربي كإرقاما قليتنين إذا إربو تجراح واحد إذن جر أمبيوتها إذا إرجع وحي ربي كن نرى جر أمبيوتها تجسنا كنا ربيك إن ملايكوتكنا أمة مري إساني يو إسان ديسو جچو ميتي موراندي مالري ا اكوان سؤال لي وهيج روتي سنمال جنانين مالتو جرو جاعلهم في الأرض خليفه دچيتنا كيفدي بكبو سبحانه وتعالى اتجعل فيها يا ربي كينا Nama Igat and Galat, Nama Badida Lagudachita Na Kesati go ta yetun isani puni ammo, E sargata yokajit amutate, lohalmafudirakti argani yedan. Yokani sena da chikana kesati, dura, ginnni badida la ide Iga walit ngalafte rabiti kaparte ربنا الآن الملائكة اتيرجع الدقي ثنر بلس كام بيشانت كام قدرت جارت إسانجلش ثنر ملائكة أمور دست جد علمنا ماله ودقي خيصة الأمم بديد على كذا طرف أكثج أني ورجت أتو يجرا ثنا في معنى ولي جلتي يا ربي كينا نما بديد لجو نما دي جولي أنجلاسو دقي خيصة أمة هدى خليفة جرو هدى نهو كاس يقول كل لسون وان سينهم ملر را كاس يقول كل لسون سفارسه نجر را جل أنين جت تورا رب إنك النمل أعلم ما لا تعلمون يا ملاكاتي يا أني واحد سينهم بينه بيكاج جل رب إنك نا مسألة جعلتو تاتي وأما المنامك وأمك أنا أنا توي بيكاج تورا وان سين جت وأني ربي إنك النبيك مال إني إلمنا ما كنرء أمبيوتة توجرجمة إرجمتوتة توجيرأ سديقتوتة توجيرأ شهداء صالحتوتة عباد ورجل تني ربي إسعني جبرتوجيرا أولياء كل قل تجرا ور ربي كننا في كل قل الله علماء وامبرتة هجتة توجيرأ خلبيك ربي إنك سبحانه وتعالى ورب إن جلت ربي Lafatti uamu hedu kanarra yookaaan waa rabbiin kena xaaliifaa waru hedu kanarra argaama jettu beekaa rabbiin aane ni beega waan isin hinbenee he jiraan jechuura. Kanaf hekmaa isaatiin waan hojjatuu وعلم آدم الأسماء كلها آدم مقوتا عن جروه نبرسيس كلها ج شوف عزيز نبرسيس ثم عرضهم على الملائكة ارجكنا ونتوت أوما من سن يكأومه هدا سن آدم ملاك فقال جئي ملاك نافهما بأسماء هؤلاء وانقنيني ناهما جليني الرفيدي إن كنتم صادقين يوقع أغاد دب التنتاتي جرى علم جتون برسيث راه من التعليم وهو التعريف بالشيء وبرسيث رجلاً آدم أمو مقا أباء المنماتي جتون جتون جت عبراني يارفو الأمجراني آدم جتون أصلي كوني نعم دكرة ربنا أنه يكون عدم جران حواناً مو تا آدم الرؤومم وانت حواناً جراني إذن تجير الرؤومم كانا حواناً جراني جران. ثم عرضهم على الملايكة ربنا أنه يكون عدم الرؤومم ملايكات في ذلك ملايكات في ذلك كانت مال جران انبئوني بأسماء هؤلاء ما قوتا وان كانا ناهما مي nahima jide ajajun kuni dirqama irakahyu odohintahin ma li dare me yoka hasa baitantate hujjar anisan debisu dafjecha me nahima maqotha wankanni ni jidan rabbinke subhanahu ta'ala kanaf ma'nan ahaya wali galati rabbinke ana adamin maqotha wanjuruhunda qafsise برسيسي جنان كجانتكيسات اومسا مقايسي هنداه بچيسي ايه اخنا وان مقاعن اتباهيسا ملايكار رفده اسان درسيس والأفججة مقوتة كاننا اهما بأسماء هؤلاء مقوتة وان قننيني اهما يوكال اغادوا ببتن تاتي وان قلبي كيسن كيسا ياعيسا يوكال اغادوا ببتن تاتي سلما لجنان إن كنتم صادقين يوكال اغادوا ببتن تاتي جلال قالوا نجد نجل سن سبحانك لا علم لنا يا ربي كل, كل ما تأتي بيكمسي نوفهم جروا يا ربي كنا جلانين إلا ما علمتنا وان أتنبرسي افتمالي إنك يا ربي أتي أنت العليم الحكيم أتي بيكا للي وقال سليك وان هندبك إسيم مال تقايو قال يا آدم أنبئهم يا ادميو دي دار ربين كيننا ام بيهم باسماءهم ملائكه تنتهمي مقوتا وانتو تكنيني دي ني ادمين اجاجا فظلي اسامو الاسو داف جج لما انباهم ويت ادم مقوتا وان اومي كنيني اتهمي alam aqul lakum ya malaikati إني أعلم غيب السماوات والأرض أني وان سن الرافقات يوكا وان فغجر نباك إسنين هنجنين. إني أعلم أني نباك غيب ججون وان عرقار رافقات ججون غيب جلد إني أعلم أني غيب السماوات أي ما غاب في السماوات والأرض يتسن. وان سمي في دكيكي ست وأعلم ما تبدونا وما كنتم تقتمونه وان اذا ملئتني في والذين ضيفن اللين بك تكتبون نجيو وان في مدتنجتورا تكتنون نجيو وان طيف ضيفات كولين باثين قلبي تيسركي سيائل ني بك سبحانه وتعالى ذوبا بكم سربيكنا بضاتهو ملائكهنا برفيساتن جرا ربيكنا اتهم رببينكه ناادمين كباجاجرا ملائكه بيرتي علم نماك كباجا ارغاتون بهكمسان يجچو اسرا ارغاتچو دندين يجچو اما رببينكه نا وان فبوجيرو نيبيكا وان قلبي نماك سياوللي نيبيكا قلبي تي سنكه سوان غاري ملئ برومث سنين ملائكه يساچالكي سي كان ار ارغنجهتو نمني علمي قبو نما علمي انقم نچالو اسرار ارغننا لذلك كان قرانني نبي الله ادم كربين دان فباتي بودا نبي الله قلنا دبر لهم يعني بمحمد ويتنت ملاك عن جنة قسجدو لآدم آدم سجود سجودة سجودة قرين. قرين سجودة في جلن. سجود قدأ ويتجنن سجود ست بعنا مكوني سجود قد يقول أشنسا كإسخابجا جت ماله سجود كلا كلف ركاهني في ج السجود ما وأنت تفسير كثي تنجس هنجر وجد أنجد أهل السنة ما يجر أنه سجوني كنه سجود عباداتي مديرا سجود كباجاتي مليك سجوني عبادة ربي كنه مليه انطو نمن ربي مليه نمدروتي سجودا سجوده نمسن نمساً قبري. شركي هجته ججل كناب سجوني كنه سجوده تعظيمه سجودا كبجاتي يجر أن ججل وردي براء أمو كوني. سجود كنه سجوده مغطاني قلتك لفقهني وردي ججلتو ججل. لكن شعلاً ججا ججا جججا جراساني فسجدوا إلا إبليس ملايكان سجود قرن إبليس مليء إبليس ججن مقى شيطان قدشاتي فسجدوا ملايكان سجود قرن إلا إبليس إبليس مليء أبا إبليس نددي واستكبر نبوني وكان من الكافرين والركافراء إراتهيج ربكنا أبا واستكبر أبا نكوني ما ليوجد أميه الإباء هو الإمتناء عن الفعل وانت قد ديدو قد جتو اسا دبو ادهو جتو دنديان اسان ابا اج دنجتو ابليس كون ادهو سجودو كدو دندهو بونا جت ديدجود واستكبر يچون بونو استكبارري معنا نساء نمتو نساء كربينو الآن إبليس كان إبليس دي ديت بوني بوناته إتدكسي سجّدوا عادم في سجودا قدو وكان من الكافرين يا رب يمكن بونت ور كافر راته بون كفرت نبغي سجّدوا أضرار جنة ولما إبليسي أني إبليسين كن إسكتي تهي ملاي كار ريم وإن ملاي كار ريم لما تجرا Iblisin kun hän mälaikka marrayi, Rabbiin olane, sujuda, go taajere, voistamalaika ajaju. Iblisille, jumahes sejra, Iblis mälaikka marrayi, järänjettura. Odoka, Iblis mälaikka marrat, tahuba, tuhata te, sillä sujudu, jee Rabbiin kena malaikaan sujuda go rajet, jumku isankabatu, järänjettura. Erekas sujuda go run, isankabatin. سبوذا تدوسين مع سجالين إسر رنجروجرا. كنا في يوم إبليسين كني ملاك الرأي رنجتر. قرين علماء أمم إبليس كني ملاك الرأي مثي وأمبر الرأي. فكنا في سورا براكيساتي ربين كنا كان من الجن جد. إبليس كني جن الرأي ففسق عن أمر ربي. أمر ربي إسر ربهيتين أبارة ملاك. إبليس كانت ملائكة رائمية على كل حال تقنين كيسا ججي جبان إبليس كانت ملائكة كيسا جرا يروسا نت ملائكة كيسا جرا ربنا الآن أجاجة ملائكات إرقادة برس إسالي قبتها جرا إنه كني جن مراجي قاف ربنا كينا ملائكة أجاجة موجين جرا كناف جتورا وقلنا يا آدم يا عادميو أسكن أنت وزوجك الجنة، تأي أتي في جارتين تجلس جنتها تأجدان، ويقولنا للملاكين رضي أطفيتها، إرجع ملاكان سجودا قد أجدني أجنني، دبي ون تهته عادم أتي في هات من كيتي جنتها تأ أ كبرج استني فجوني، استن ألف سنين آدمي في هات أمانا إسح أي مرة جرا أسكن تاع أجت جون كني من أمر من السكنة بمعنى اتخذ المسكن على وجه الاستقرار يجدو كيسة تيتك كيسة ولقد إندم نبوتاتي تجر أجرة كنا في أسكن تاعي في هات منا كيت الليلة جرا زوجي جتون هات مناته في بابنا رت الليلة شوفوا ما أوروما صنودة تمكن جداق <تصفيق> أبدو كده من يصير والكيسة ده تجئ جنني ربينا الآن عادم في هذا ما رأي ساتين تاع جلوهني جنة تامي سين سلا جنة شو ما يا برا مران الجنة أستد ربيم باني دتش مالفو أم تو وهي إرّة أشاكلت نجرتي إزير جد الدتشي كيستي نالو فلست يمكن يخان بيت المجلس كنا جرتي جد سنمتي وانتي ربيم كان أستد عادم في هوان جد يكوني كتأ جنة كيست جد يكوني جنة توما ربيم كن مؤمن توه كأب بس سنم جد نجتر دوبار ربيم كن الجنة تتأ إرجع جد إن عادم في هوان وان التي كيف تنياتن لا اسان في بودي وكل ا ناد منها ممكن جنتا في ري جنتا تنرا رغدا حال اثنت بل اتين اثنت بل افمين حال بل ات هي ناد اثنت دغلا نعمه كين تا ناد حيث شئتما بكفيتني ويتفيت ناد جيلن ولا تقرب هذه الشجرة مو كنتن بها تنا جران مو كتك جنتا كيس إن إيهاتنا جراء ربين كإنّا فتكون من الظالمين يو إيهاتا ورّ ظالم ثوتا إراتا تنيه فلا تقرب إيهاتنا جهتون إيهاتنا جهتون قبت ذالما إثان قلوه دوهنتهين سلا يونياتا ظالمتا معنى أن أستهدت بانمي إن ياتنا جهتون أكما وان غراتي سنكاله سيتن كلاهيناجدان موكتاناللي اسيتن كلاهيناجدي ربيكن داانغاغا حودا في زجري اسان اورغودا في جيتت اتيندي هاتين اموكتان هينياتين اجي بمعنان اسا اسان يونياتن ظالما وان تاهنيف ارا دورغ ربيكن عالم يچو نملبو في الشيطان عنها. شيطان شيطاني جانتة تنرى إسام مجوش عاشيسي يوكا مكتنت إسام مجوش عاشيسي مكتنة ناجت إسام مجوش عاشيسي شيطاني فأخرجهما إسام باسي آدمي في هوان مما كان فيه نعما إسام كيستة تهان سنرى إسام باسي سبب اتتهي جتولة سبب اتتهي جانت ربيسا كيستة إتيم بأرض شيطنة وسواسه أقسمك صنعا إسام غري. وقلنا اهبطوا نجنن عادم في هوى يوم كان عادم هوى في إبليسين الليل. اهبطوا دودا بعضكم لبعض عدو. هالجرين كيسن جرين أف عدويتة تنين جديد دودا. ولكم في الأرض مستقر إثنين بدقي كيسة تبكتيت تنتو إثنين فجرا. ناموا مستقرّين قبل يجتهد تشيك يسات ربّين بكرة إسافجوني ومتاع إلّا حين ككأنني تنحى يرو غبابة يرو غبابة رب يستجيباني سوني حاجة قاف أجل لساني رهّد تشيك دنيا ثنا رادو أنيت يوم كان حاجة جو يانك يا عمان رفته تشيك ثنا بلسي توت يجتهد تشيك إنتوني دي كم بعضكم اللي بعد قرين عدوي نجتون استفتى كاتبان ما جارين جارين عدوي. الم عن علمت ولدت عدوي تهجت ولا جارين كافرة جارين هي ولدت عدوي تها. يقول بعضكم اللي بعد عدوي نجتون اثنين في شيطان عدوي ولدت على شيطان ليس عدوي اثنين لا شيطانة فعدوي شيطان كرى ربي الرئيسي ميسوران عدوي اثنين تتها عدوي فتلقى آدم من ربه كلمات آدم رب إساء الراء جكتك يوقع فتلقى جكتون تلقين سمتشورة نسمة آدم من ربه رب إساء الراء كلمات جكتك جكتس نتبج يا يارب نلبوته نميني نو أرارمي أتي أرارمان آجلاني ك إسار ربي إساني تنسني صورة أعرافك ربي كن دبتي فتلقى آدم من ربه كلمات آدم ربي إسار جت جوتة وهي نسمته جت جوتة إن جد جنام فتاب عليه رب توبة راديب تاب جت جون الرجوع الراديب ورا معيار راديب ورا إلمنا ما يته معيار راديب ورا فتاب عليه نستتب على مكون أمه توبى <تصفيق> عيسى ثان قبل ربي نجدو ادم توبنا ربي توبا اس الرقيب لي انه هو التواب الرحيم ربي كان توبا نما قبلها لا اكار رحمه الله نما قرها تواب جدي اكناتي دبطكمني نمنيو بديد لغي يا هو توبتي, ربي توبتي قل. رب الراعي يبل التلذيب ويا هو توبتي الراعي يبل هذا في التلذيب هي توباء والكل توبنا ربنا الآن الرماد يبل ليت تلاقي جاء كناتنا في ليت هو التواب الرحيم جل يتن ربنا أكانت توباء يبل على رحمته اللي جبروتها جوا توباء وفنمر راعي يبل ليش ربنا نمد وجان توبته كل كلها رحمته اللي سبوق ليت قلنا هبيط منها جميعا قريفوتي تفيك فاذلهم الشيطان عنها جد قلناها بيطوجيتو اكرت دبتي سنهفي كوني غاراغار كرهو ير لمان عدوي وليتهو دبتوتو يوكي سجرا ككنا اموت نويو علمنا ماير دكي دنيا تگديبو اي بكلمتك اودمو دبتوتو يوكي سجرا تكرارا بيتجودا قلنا نجن ايه دودا جنات الر منها جت جنته تنرى جميعا حالو فتاته دي نجدو دا فاما ياتينكم مني جهة يرى هداك أجل لمن ت أجل لمن تقرب بيتهو ربي أجل لمن ما كنوه تهو لي أسرى أرجعنا فمن اتبع هدايا نمنك أجل لما كيسن كي جلاديمه يوكلمني إرجعه كيسن جلاديمه إرجعته ربي أجل لما وار أفنيني إرجعته ربي كيسن جلاديمه إلمن آدم اتباعنا استيتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سودال لين اسانر رنجرتو ناسول لين اسانر رنجرتو ريفنون لين اسانر رنجرتو في حزن فرق نسامه اليوجنه خوفي وان فولدرا نتب اجدني وان فررا ايغان حزنن امو وان دبري وان تكنا نجلاد رجمتوه جلديم ورقة جل مربي جلديم فلا خوف عليهم وعن إنسان درى الله إن صداتا قذاب ربيسا كه الرجا كعبتك أيامه إن صداتني ولاهم يحزنون وعن دنيات إنسان براديم من الله إن حتى ما تيساني رك الله إن صداتا جت ربنا بك إنسان يبوس خير دنيات إنسان جل ذبر إنسان وأكناه تنجلى هذا بريج أني هيأت دوان وان قاري وارب إسالة في كنّي يو دبلة في مفهوم دبلة جد تقول إن شاء الله سورة تناكسة آية أنت رت تجاورت الدب نوتي دا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته шне jam tutt bolehwang Kia, baka subscribe di jalukkan rokuutngufi, Bogota sa dawana anak rukut hudan, kama. Lakin do